بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا لأجرحة مثلا وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسد فلا مرسل له من بعد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 وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ أَفَمَنْ حُجِّلَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ والله الذي أرسل الرياح فستير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إلي يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور والله خلقكم من سراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من انسى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمب ولا يوقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير وما يستوي البحران هذا فرات سائغ شربه وهذا من حرجات ومن كل تاكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك في لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر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 يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد هي يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز ولا تزر واجرة وزر أخرى وإن تبعوا مثخلة حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربا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 وما أنت بمسمع من في القبور، إن أنت إلا نذير، إنا أرسلناك بالحق مشيرا ونذيرا، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر. وبالزبر وبالكتاب المنين ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به, فأخرجنا به تمرات مختلفة ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغراب بسود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف الألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفوط إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيا إِذَا وَعَدْنَا عَلَى مِيَتَيْنِ يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ يُؤْتِيَهُمُ أَجْرَهُمْ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ إِنَّ اللَّهَ بِعِبَادِهِ لَغَفُورٌ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 أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أماتيناهم كتابا فهم على بينات منه بل يعلوا الظالمون بعضهم بعضا لا غرورا إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إنمس ما من حد من بعده إنه كان حليما غفورا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 ولو يواخذوا الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يواخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء آجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا